فقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بيننا